اللهم اهلنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارث لنا فيما أعطيت بَقِينا شَرّ وَما قَضَيْت إِنَّكَ قَضِي وَلا يُقضى عَلَيْكَ إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَن وَالَتْ وَلاَ يَعِزُّ مَن عادَيْكَ كَتَبَ الرَّحْمَنُ وَعَالًا سَلاَمًا مُدَّةً من مِنْكَ إِلَى إِلَهِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ لا <تصفيق> الأمور. لا إله إلا الله وعلم حوائج السائرين بابه مفتوح الصالحين يقبل عن المحبوبين لا إله إلا الله عن المحبوبين رب العالمين اللهم أطلح لنا ديننا الذي هو عطمة أمرنا وأطلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا افتح لنا آفرة التي فيها معادنا واجعل الحياة ديادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا أرجعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ترضى. ربنا اقرف عنا عبادنا مما إن عبادها كان غرما ربنا درنا من أذلنا وذلينا لنا وناجينا وجعلنا المتقين إماما ربنا لا تدع ربنا لا تدع في قلوبنا املأنا ووصلنا ربنا اوصل لنا ربنا انك انت وفق روحي ومن مازع الغل والحسد من كنوبنا واصلح ذات بيننا والمس بيننا واصلح احوالنا مرضانا وارحم موتانا واحد شبابنا واحد شبابنا واحد رساءنا واضطر على بيوتنا وأصلح أولادنا وتوج بلاتنا واضطرنا على من معداءا وأحلك أعداءنا وأحلك أعداءنا صَنَّاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ